هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد باب أسباب الميراث اليوم إن شاء الله سنرى أسباب الميراث طبعا السبب عند الأصوليين نحن رأينا الأركان الأركان هو ما تقوم عليه ما هي الشيء الركن هو ما يقوم عليه شيء ذاته إذا زال الركن زال الشيء زال زالت مهيته زالت صورته الكلية رأينا أيضا الشروط والشرط عند الأصوليين الشرط هو ما يستلزم من عدمه العدم ولا يستلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته اليوم ان شاء الله نرى السبب والسبب هو ما يستلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم ما يستلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم ذكر الإمام الرحبير رحمه الله أن أسباب الميراث ثلاثة فقال أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب طبعا قوله ما بعدهن للمواريث سبب هذا يحتاج إلى الظرف غير هذا الظرف لأنه يحتاج إلى تفصيل وتبصيل لأن هنالك أسباب أخرى ممكن يكون أو يتم بها أو عليها يتم التوارث لكن نقف على حد قولي الناظم رحمه الله أن أسباب الميراث وهي ثلاثة جمعها في قوله نكاح وولاء ونسب النكاح يقصد به هنا عقد الزوجية الصحيح لا يقصد به إلى الدخول ولا الخلوة الصحيحة وإنما أن يكون بينهما عقدا صحيحا أن يكون هناك عقد صحيح فيتورث بذلك العقد يتورث الزوجان وإن لم يحصل كما قلنا وطء ولا خلوة, خلوة صحيحة لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقال أيضا سبحانه ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وعن علق عن ابن مسعود أنه قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يكن دخل بها أن لها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله, الله بن مسعود رضي الله عنه إذن هذه المرأة توفي زوجها ولم يكن قد دخل بها فقضى أن لها الميراث الذي تستحقه وأيضا الشرط الثاني وهو النسب ويقصد بها القرابة. القرابة النسب يقصد بها القرابة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الشرط الثالث الولاء والولاء هنا عصوبة سببها نعمة معتق على رقيقه بالعثق عصوبه عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه اي على رقيقه بالعتق لما اعتقه هو منن عليه يعني صار يستحق ميراثه بالولاء اذا مات ولم يكن له ورث الا هذا المعتق يرثه هذا المعتق اذا هي عصوبه سببها نعمه المعتق على رقيقه بالعتق عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق قال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق الولاء يكون للمعتق وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة نسب لا يباع ولا يوهب سواء كان العتق تبرعا أو عن واجب من نذر أو كفارا سواء تبرع لله من أعتقى رقبة في سبيل لا أعتقى الله بكل عضو منها عضو منه من النار يعني سواء كان هذا العفق تبرعا أو كان لواجب ترتب عليه إما كفارا وإما نذر وهكذا إذن رأينا النكاح وهو المقصود به العقد الصحيح ورأينا القرابة النسب وهو القرابة والقرابة طبعا ثلاث أصناف عندنا أصول وفروع وحواشي أصول وفروع وحواشي الأصول ستأتي معنا لما نعرف الوارثة من الرجال ووارثات من النساء يعني الأب والجد مهما على والفروع وهو الإبن وابن الإبن مهما نزل أبوه والحواشي عندنا الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء أعمام وهكذا هناك شبه بين النسب والولاء لأن هذا المعتق عندما أعتقى هذا العبد أخرجه من الرق من العبودية من القهر إلى السيادة إلى الحرية فيشبه المولود لما يولد من عدم إلى الوجود يعني صار العبد بعد أن عتق صار كأنه حي حياة جديدة يعني في الأول كان ميتا يعني كان كالدمية يتصرف بها سيده, سيده وبعدما أعتقه صار حرا يملك تصرفاته يملك أن يكسب وأن يربح وأن يعطي وأن يمنع وأن يأمر وأن ينهى صار حرا فهذا لما أنعم عليه هذه نعمة كبيرة فاستحق بها العصوبة التي يرث بسببها من هذا العبد إذا مات ولم يكن له وارث يرثهم ثم بدأ الشيخ يذكر الموانع إذن أسباب أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارث سبب طبعا في هناك سبب الإسلام وهذا يورث به المالكية ويورث به أيضا الشافعية بخلاف الحنفية والحنابلة ما نفصل فيه أكثر يعني هذا الشرط الإسلام يرث به من؟ بيت المال بيت المال يرث بسبب الإسلام طبعا يشترطون في بيت المال أن يكون منتظما ما معنى منتظما أي أنه يؤدي الحقوق إلى أصحابها فإن لم يكن هذا البيت منتظما فلا يرث يعني يشترطون العدد ويشترطون إقامة الحق في هذا البيت يورثون بيت المال بسبب الإسلام طبعا إذا لم نجد هذه الأسباب كلها لم نجد لا قرابة ولا ولا ولا نكاح ولا إسلام أه؟ أه هنا يأتي يعني كما قال يعني لم نجد هاي الأسباب ثلاثة دون الإسلام لم نجد هاي الأسباب ثلاثة يعني نكاح ولا أنسب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله له موقف آخر وهو رواي عن إمام أحمد رحمه الله أنه هناك أسباب أخرى ممكن يتم بها التوارث كالمعاقدة والمعاقدة غيرها من الأسباب قلنا هذه تحتاج إلى ظرف غير هذا الظرف باب موانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علالين ثلاث رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين طبعا الموانع جمع مانع والمانع هو ما يسلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود المانع ما يسلز من وجوده العدم ومن عدمه الوجود هذه الموانع الثلاث التي ذكرها الإمام الرحبي رحمه الله وإن كان عند المالكية عندهم سبع موانع عندهم سبع موانع جمعوها في قولهم عش رزق جمعوها في قولهم عش لك رزق طبعا هذه عيش لك كل حرف يدل على معنى فالعين تدل على عدم الاستهلال يعني أن يولد المولود ميتا المانع ها الشين حرف الثاني هو الشين هنا الشك في السابق يعني من عندنا اثنان ماتوا في نفس الوقت لكن من مات أول من مات ثانيا إذا لم نعلم السابق أو شكتنا فيه يتساقط التورث لا يرث هذا من هذا وإنما غيرهم يرث لكنهم في هذه الحالة لا نورث أحدهم للآخر هذا الشين عندهم لك اللام بمعنى اللعن إذا كان هناك التلاعن بين الزوجين أو كان هناك ولد ظهر من الملعنة فهذا لا يرث كابن الزناء واللعن قال والكاف الكفر وذكرها الإمام الرحبي كما لما قال اختلاف ديني وعندك الراء لما قال رزق الراء هي الرق. والزاي هي الزنا والقاف هي القتل إذن عندهم سبع الموانع جمعوها في قولهم عش لك رزق قال الإمام الرحبي ويمنع شخص من الميراث واحدة من عيدة لثلاث رق وقتل واختلاف ديني الرق هو عجز حكمي الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان عجز يعني كما قلنا يصير هذا الإنسان كالدمية يحركه سيده لا يختار هو الجهة التي يذهب إليها أولى العمل الذي يقوم به ولا هو عبد مأمور إذن هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر سببه الكفر هذا السبب الأصلي لكن بعد ذلك قد لا يكون لكن احنا هذا الإنسان بعدما عصأ أو رفض واستنكف أن يكون عبدا لله أذله الله وجعله عبدا لعبيده شايف؟ إذن هذا إذن عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فلا يرث الرقيق ولا يورث ولا يحجب يعني ما يدخل في أي باب من أبواب الميراث لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك كما قلنا في المرة الماضية قال يصيكم الله في أولادكم للذكر هذا اللام تفيده التمليك. إذن استفدنا من اللام التي تدل على التمليك استفدنا منها أن يكون الوارث حيا بعد مورثه ولو لحظة تن. لأن الحي من صفاته أن ي... المالك أن يكون حيا كذلك هنا اللام تدل أيضا على معنى آخر فيكون ملكا للوارث والرقيق لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه يعني المبتع إلا أن يشترطه المبتع من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتع ولأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت يعني مثلا لو ورث هذا الرقيق من الميت مثلا رقيق مت بابا بابا ممكن كان حر مثلا وكان له مال فلما مات ورثه ابنه العبد الرقيب هذا العبد لا يستفيد بهذا المال لأن المال مباشرة ينتقل إلى سيده شايف كيف؟ وهذا السيد لا علاقة له بهذا الميت يعني فبأي حق يأخذ هذا المال في هذا الجانب إذن المال يكون للسيد فالرقيق لا يملك قلنا هذا الرق طبعا في أصناف وأنواع تحتاج إلى وقت لا نذكره الثاني من الموانع القتل وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء إذن القتل مانع من موانع الإخ طبعا عند الجمهور أن يكون القتل عمدا أن يكون قتل عمد يعني متعمد وفيه اعتداء أما عند الشافعية وهم أكثر الناس تشددا في باب القتل يعني قتل في باب الميراث أن كل ما له مدخل في القتل لا يرث حتى الصبي الصغير حتى المجنون لو أن الصبي الصغير لا يعرف أخذ خنجر وطعن أبه وهو نائم فمات لا يرث هذا الصبي وهو صغير عمر مثلا سنقين قوله مثلا فهذا لا عقل ولا تمييز ولا شيء مع ذلك لا يورثونه المجنون أيضا لا يورثونه لو قتل الجراح لو أنه أجرى الطبيب جراح ماهر خبير نستشهد أنه فعل كل مجهود حتى ينقذ أباه الذي كان على طويلة الجراحة لكن مع ذلك مات أبوه بقدر الله سبحانه وتعالى الشافعية لا يورثون هذا الجراح القاضي لو حكم على القاضي لو حكم على على أبيه مثلا أو أحد أقاربه ممن يريثه حكم عليه بالموت بشرع الله يعني لا يريث أيضا كل ما له مدخل في القتل فهو ممنوع من الميراث بخلاف الجمهور يمنعون الميراث بالقتل العمد متعد يعني يكون فيه اعتداء شايف؟ هذا فيما يخص الخلاف بينهما طبعا لقوله ساسم ليس للقاتل من الميراث شيء ونحن في هذا الحال عملناه بنقيد قصده لأنه هو قصد تعجيل المنفعة فنحن عاقبناه بخلاف ذلك لذلك قالوا من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه نعم لأنه هو بقتل مورفه قصد تعجيل الميراث نحن هكذا نفهم نحن في باب الميراث نفهم هذا الأمر في الغالب إنسان يقتل أبا خاصة إذا كان أبو ثريا مثلا لماذا؟ لأمر من هذا الثالث اختلاف الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم هذا الصحيح إذن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم هناك ما هناك مانع آخر يذكره أيضا الشافعية وهذا ما يسمى بالدور الحكمي, الدور الحكمي هذا أظن أن نشير إليه اشاره ولكن لن تعمق فيه الدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه يلزم من توريث شخص عدم مثال على ذلك عند الشافعية أنه النسب لا يثبت إلا إذا كان بشهادة من يحوز جميع التاركة مثلا إنسان مات عنده هذا خوه بس عنده خوه حتى الآن نعرف بلي مات عنده خوه بس. إذن خوه يحوز كل ماذا التاركة يأخذها ولكن هذا الآخ ماذا يقول يقول أن لأخي ولد عنده ولد إذن شهادته هذه ماذا نفعل نحن بها تثبت بهذه الشهادة نثبت له النسب ولا نعطيه من الميراث لماذا لماذا قال لأننا لو أعطيناه من الميراث يصير الأخ ماذا محجوبا لا يرد شيء وإذا الأخ لم يرد شيء شهادته لا تقبل لأن من شروط الشاهد أن يكون حائزا لجميع التركه وفي هذه الحاله هو لا يحوز جميع التركه اذا احنا شايف راح يصير دور حكمي يعني قال يستلزم من توريث شخص عدم, توريث عدم توريثه هذه مسألة فتوى ما راحين دوك الوقت ما عندنا هذا شرط يذكره الشافعي لكل حال ليس عند جميعهم هذا الدور الحكمي يستزيم من توريه الشخص عدم توريه هذا نثبته بها النسب ولكن لا نورث هذا الإبن لأننا إن ورثناه حجبنا الأخ وإذا حجبنا الأخ أبطلنا شهادته وإذا أبطلنا شهادته أبطلنا نسب الإبن وقعدوا تنظروا في حلقة مفرغة في هذه الحالة ل��이نا ن saludar نن Keeping لكن هذا الأخ الذي أخذ جميع المال ديانة يعطي هذا المال لهذا الإبن لكن نحن لا نورثه وبعد ما يأخذ هذا المال قال أن تولدوا هذا. المال شايف؟ في بهذا يكون قد أخذ ماله وثبتنا سابه والله أعلم في أسباب أخرى لكن قلنا نتجاوز هذا باب الوارثين من الرجال الوارثين من الرجال يقول للإمام رحمه الله والوارثون من الرجال عشرة اسماءهم معروفة مجتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء طبعا باب الوارثين اي الوارثين بالاسباب السابقه الاسباب الثلاثه التي ذكرناها نكاح وولاء ونسب ترجم المؤلف الله للوارثين من الرجال دون الوارثات من النساء هذا اصل المخطوط يعني اصل المنظومه انه لم يذكر ترجمه اي عنوان لم يذكر عنوان للوارثات من النساء وان كان تجد في بعض المنظومات يكون باب الوارثين من الرجال وباب الوارثات من النساء لكن والأصل أنه لم يذكر هذا او في المخطوطة التي وقعت بين أيدينا ليس فيه هذا الذين على قول أنه لم يذكر ترجما للنساء لأنه تغليبا للمذكر على المؤنث لأن هذا الباب معقود للوارثين من الرجال والنساء جميعا فبدأ بذكر الوارثين من الرجال وقال هما عشرة طبعا المرد بالرجال هنا الذكور المراد بالرجال الوارثون من الرجال عشرة المقصود بالرجال هنا الذكور لا وإلا فالرجل في حقيقة الأمر هو الذكر البالغ من بني آدم الذكر البالغ من بني آدم هذا هو الرجل لكن نحن نتكلم حتى على الصبي الصغير والمولود الجديد إلى غير ذلك فإذا المقصود من قوله حتما هما الذكور مش المقصود الذكر البالغ شايف؟ والوارثون من الرجل أي من الذكور عشرة نعم أسماؤهم معروفة مشتهرة أي يعلمها كل أحد ممن درس علم الفرائض مشتهرة لدى المتعلمين لهذا العلم نعم ثم ذكر الابن وابن الابني بدأ بذكر ابن وقدمه عن ذكر الأب والجد طبعا هنا قدم ذكر الابن على ذكر الاب لقوته قوة الابن احنا عندنا سيأتي معنا في باب الحجر ان شاء الله او باب العصوبة سنجد بان هناك ترتيب فجهة البنوة وجهة الابوة وجهة الجدود والاخوة وبني الاخوة والعمومة وبني العمومة وهكذا فاذا من حيث القرب والقوة الابن أقرب وأقوى الإبن أقوى ولذلك الإبن يحجب الأب يحجبه من التعصيب إلى الفرض. عوض ما يارث عصبة يصير يارث سدوس يارث بالسدوس شايف إذن لذلك هو قدم ذكر الإبن تقوية لأن الإبن أقوى من الأب نعم الإبن هو ابن الإبن مهما نزل نزل هنا ألف إطلاق يعني مهما نزل أبوه مهما نزل ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا يعني ابن الابن مهما نزل هؤلاء من ورثة الرجال والأب والجد له هنا الهاء في له هذا الضمير المتصل يعود على الميت يعود على الميت يعني والجد له أي الجد الميت وإن على يعني الأب وأب الأب وأب أب الأب وأب أب, أب, أب الأب وهكذا والجد عندنا جد صحيح وجد فاسد الجد الصحيح هو الذي لا يتخلل بينه وبين الميت أنثى أما الجد الصحيح هو عكسه هو الذي الجد الفاسد هو الذي يتخلل بينه وبين الميت أنثى والجد الصحيح هو الذي لا يتخلل بينه وبين الميت أنثى نعم فيكون مدليا إلى الميت بمحض الذكورة هذا هو الجد الصحيح قال والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن من أي الجهات نقصد به شقيق نقصد به أخ لأب نقصد به الأخ لأم عندنا الإخوة ثلاث أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم فهو يقول والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن أنزل الله بالقرآن وهذا في الآيات التي ذكرنا وطلبنا منكم حفظها في المرة الماضية وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقال ليس بالمكذبي وابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني هنا ابن الأخ سواء كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أما ابن أخ لأم كذا فإنه ليس من الورثة فاسمع مقال ليس بالمكذبي قال والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه يعني نشفون سأل سبحانه أن يجزل له الثواب ويغفر لنا وله وأن يجمعنا وإياه في جنات النعيم فاشكر لذي الإجاز والتنبيه شوف كم ناس قرأوا هذا المنظومة وكم ناس دعاولوا وكم يعني حاجة جميلة جدا يعني العلم والتعلم والعلماء والمتعلمين يعني شي جميل جدا قال والزوج معروف الزوج والمعتق الذي ذكرناه الذي اعتقى عبده قال والمعتق ذو الولائي فجملة الذكور هؤلاء طبعا جملة الذكور وهم على سبيل الاختصار يعني ذكرهم على سبيل إجمال أما على التفصيل يكون خمسة عشر لكن من حيث يكون يكونون عشرة كما قال والوارثون ينجل عشرة لكن تعالوا نحسبهم على التفصيل قلنا الإبن وإبن ابن والأب والجد والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وبن الاخ الشقيق وبن اخ والعم الشقيق والعم لاب وبن العم الشقيق وبن عم والج... آ... م... والزوج والمعتق 15 ها الابن وابن الابن والجد للجد نقولها جهة الأب فقط والجد وعندنا الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وعندنا ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب وعندنا العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والزوج والمعتع صاروخ مصطاش هذا من حيث التفصيل لكن من حيث الإجمال هم عشر والوارثون من الرجال عشرة هذا إجمالا أما تفصيلا فهم خمسة نعم طيب هذول الآن لو هلك هلك عن جميعهم لو هلك هلك عن جميعهم لم يرث منهم إلا ثلاثة لو هلك هلك عن جميعهم لم يرث منهم إلا ثلاثة وهم الإبن والأب والزوج هذول فقط لأنه بعدين الأخرين يحجبون طيب وإذا هلك عن الباقين يعني الآن نحينا الإبن والأب والزوج باقي التناشن واحد يعني لو هلك عن الباقين لم يرث منهم إلا اثنان وهم ابن ابن والجد ابن الابن والجد نعم وإذا هلك عن الباقين نحينا ابن الابن والجد باقي عندنا عشرة يرث منهم اثنان أيضا وهم الأخ الشقيق والأخ لأم وإذا مات عن الباقين يعني نحنه بقي ثمانية فإنهم يرث منهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب يعني يأخذ المال كله عصبة يرث وحدهم شايف هذا الأخ لأب بعد ذلك بدأ الشيخ يذكر الوارثات من النساء وقال والوارثات من النساء سبعون لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدةهن بانة طبعا الوارثات من النساء الوارثات بالأسباب التي ذكرناها الأسباب التي ذكر نكاح ولاء ونسب الوارثات من النكاح من النساء سبع هذا بعد الاستقراء والإحصاء قال لم يعطي أنثى غيرهن شرعه نظرنا في الكتاب في السنة في الإجماع لم نجد أنثى غيرهن وريثات من هؤلاء السبعة عندك البنت الصلبية وبنت الإبن بنت الإبن مهما نزل أبوها بنت إبن بنت إبن إبن إبن وهكذا مهما نزل أبوها إذن بنت وبنت ابن وأم مشفقة هنا أم مشفقة ذكرها حتى يستقيم وزن البيت ولا شك أن كل أم فهي إن شاء الله مشفقة على ولدها وأم مشفقة قال وزوجة وجدة ومعتقة التي أعتقت العبد فهي لها عصوبة بسبب النعمة التي أزدتها إلى المعتق قال والأخت من أي الجهات كانت سواء كانت أخت شقيقة أو كانت أخت لأب أو كانت أخت لام قال فهذه عدة نقول نفس الكلام نذكرناه أنه ذكر أنهن سبع من حيث الإجمال ألا من حيث التفصيل فهم عشر عندك البنت وبنت لبن والأم والزوجة والجدة لأم والجدة لأب وأخت الشقيقة وأخت لأب وأخت لأم والمعتقاء صاروا عشر من جهة التفصيل هذا للحفظ أيها الإخوة الكرام ضروري أن تحفظ الورثة من يرث لأننا قلنا في علم الفرائب علم يعرف به من يرث ومن لا يرث وما مقدار ما لكل وارث شايف لابد أن نعرف من يرث ومن لا يرث الآن بصدد معرفة من يرث من يرث من الرجال من يرث من النساء فلابد أن تحفظ هذه الأشياء باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى يقول رحمه الله واعلم بأن الإرث نوعانهما الإرث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرعي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 الفروض المقدرة أي المقدرة محددة في كتاب الله هي الستة قال واعلن بأن الإرث نوعانهما يعني الطرق التي يتم بها التوارث إما بطريق الفرض أو بطريق التعصيب نحن الآن سنبدأ بمعرفة الفروض وسنعرف ما معنى العصبة ومن يرث بالتعصيب في وقت لاحق إن شاء الله فإذن الفروض قال فالفرض في نص الكتاب ستة نحن عندما قرأنا القرآن وجدنا أن الله نص على فروض أو قدر حقوق معينة لأناس معينين هذه الفروض المقدرة في الكتاب هي ستة هذه إما أن نراها من جهه التدلي أو من جهة الترقي يعني إما أن تأتي من أسفل وتصعد أو تأتي من فوق وتنزل, وتنزل. فالإمام الرحب رحمه الله بدأ يعني بدأ عن بطريق التدلي بطريق التدلي ونحن سنعرف هذا إن شاء الله ثم يقول لا فرضا في الإرثي سواها البتة عندك قال نصف النصف هذا فرض ونصف النصف وهو الربع ونصف نصف النصف وهو الثمم هو لما قال نصف وربع ثم نصف الربع إذن نصف والربع النصف يكتب واحد على اثنين الربع يكتب 1 على 4 النصف الربع وهو الثمن يكتب 1 على 8 هذا على طريق التدلي الترقت تستطيع تقول الثمن وضعفه وضعف وضعفه الثمن وضعفه وضعف وضعفه يعني الثمن وضعف الثمن ايش الربع وضعف الربع ايش هو النصف والثلث والسدس بنص الشرعي الثلث فرض والسدس فرض ثم قال والثلثان وهما التمام يعني تمام الفروض المقدرة الثلثان فاحفظ فكل حافظ إمام تعرف أن الفروض هي ستة النسب والربع والثمم هذا يجعلهم نوع أول ومبعدين عندك الثلث والسدث والثلثان هل تجعلهم نوع ثاني لأنهم حعينوكم بعد في مساء أخرى ستأتي معنا إن شاء الله نعم ثم بدأ المؤلف رحمه الله يبين من يريث النصف ومن يريث الربع ومن يريث الثمن ومن يريث الثلث والسدث والثلثان وهكذا بدأ قال والنصف فرض خمسة أفراد يعني النصف يكون لخمسة أفراد من الورثة سنذكرهم قال الزوج الزوج يكون له النصف ولكن هذا النصف يكون من حقه بشرط عدمي <تصفيق> شو هذا الشرط العدمي وهو عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث هلك هلك وترك زوجا يعني ماتت برأة وتركت زوجا فقط فالزوج ما له النصف تركت زوجها واباها الزوج ياخذ النصف وابوها ياخذ الباقي تركت زوجها وامها الزوج ياخذ النصف وامها تاخذ ثلث تركت زوجها وابنها الزوج ياخذ الربع وابنها ياخذ الباقي اذا احنا قلنا بشرط عدم وهو عدم وجود الفرع الوارث بالزوجة. ونقصد بالفرع الابن ولا البنت او ابن الابن او بنت الابن للزوجة هذا الزوج الفرع الوارث الفرع الوارث هذا يكون للزوجة ويكون يعني سواء منه أو من غيره يعني مثلا هذا المرأة تكون مزوجة معه وما تزوجش معه حتى واحد من قبل وجابت معه دراري أو أنها كانت مزوجة من قبل وعندها دراري مع واحدة أخر وعودت الزواج بهذا يعني, يعني سواء نربيبه يعني سواء كان هذا الولد منها أو منه أو من غيره المهم أنه نحن نقول لا يكون هذا الفرع إذا كان موجود منه او من غيره فهذا يمنعهم من ان يرث نصف اذا عدم وجود الفرع الوارث منه او من غيره وان لا يكون ابن زنا يعني في طبعا في هذا في حقه لكن ابن الزنا عند العلماء يرث من امه لانه ينسب اليها لكن لا يرث من ابيه ها الولد البيولوجي ايه يعني هذا جديد اصطلاح لكن قديم ابن الزنا ينسب الى امه حاجب ينسب حاجب الى امه ابن, إبن, إبن الام هذه نحن ننظر اليه حتى ولو كان ايه هو ابنها يعني حجب نقصان يعني لا يرث النسب مع وجوده نعم المهم احنا نقولوا بشرط الا يكون هذا الولد ما يكون كافر ولا مرتد يعني ما يكونش كافر ما يكونش عبد رقيق ما يكونش قاتل يعني قاتل أمة شايف إذا كان فيه مانع من موانع الإرث فإنه لا يؤثر في الزوج مشرك كافر يمكن قوله مشرك مشرك كافر الـ الـ إذا كان الولد هذا موجود وانتفت عن الولد هذه موانع الإرث ها اللعان مثل الزنا ينسب لأمه أي ينسب لأمه شايف احنا نقول حتى ولو كان ابن زنا حتى ولو كان ابن اللعان لكن في هذه الحالة ينسب لهذه المرأة مدام ينسب إليها فهو يرث منها وهي ترث منه لكن أبوه الذي لاعان او الذي وقع في الزنا هذا لا يرث لا من الولد ولا الولد يرث منه لقول إساس من الولد الفراش وللعاهرين الحاجة. المهمة هي التفاصيل إن شاء الله في وقت لاحق ربما نفصل فيها ديروا حاجة أن النصر من نصيب الزوج بشرط عدمي وهو عدم وجود الفرع الوارث الفرع الوارث ولما قلنا الوارث يفيد على أنه منتفي عنه الموانع لو كانت في موانع ما نسميه وارث طيب قال الزوج عرفنا متى يرف الزوج النصر قال والأنثى من الأولاد يعني هنا البنت الصلبية يعني البنت الصلبية الأنثى من الأولاد البنت الصلبية كالثالنس بشروط هي أيضا وهي شروط عدمية اولا عدم المعصب وعدم العدد التعادد المشاركة يعني عدم المعصب أي ليس معها أخ يعصبها لأن لو كان معها أخوها ما تاخذش بالنصف يعني الذكر مثل حظي الانثيين وعدم المشاركه لان لو كانت معها اختها يعني بنت اخرى راح يرث الثلثين ما ييرثوش بالنصف شايف اذا بشرطين عدميين عدم العاصب وعدم المشاركه يعني لها في هذا الميراث اذا البنت وارث النصف بهذه الشرط التي ذكرناها ثم ذكر بنت لبن بيت الابن تارث النصف ايضا بشروط عدمية الاول عدم المعصب عدم موجود الحاجب لان الابن يحجبه عدم موجود العاصب وعدم موجود الحاجب وعدم موجود البنت الصلبية وعدم موجود المشاركة صاروا هنا عندنا اربع شروط عدمية عدم العاصب اخوها الذي في مرتبتها يعصبه أخوها لما نقول أخوها ابن عمها يعني ابن ابن سواء كان أخوها أو كان ابن عمها المهم يكون في مرتبتها إذن عدم العاصب عدم الحاجم من يحجبها يحجبها يحجبه الابن عدم بنت الصلبية لماذا لأن البنت الصلبية البنت الابن تارث معها السدوس تكملة الثلثين شايف السدوس تكملة الثلثين في حالة إذا كان هي محجبت ببنتين مثلا يجيب ابن،, ابن هذا القريب المبارك أو الأخ المبارك يعصبها لكن أحنا لا نحكيوش عليه تركيا يعني له مجال إذن بنت الابن قلنا أيضا وعدم المشاركة أما يكون معها بنت ابن معها لأنها تنتقل من النصف إلى الثلثين لذلك قال وبنت الابن عند فقد البنت هو ذكر هذا الشرط واحد فقط لكن هذا الشرط الواحد لا يكفي مع الشروط التي ذكرناها عدم العاصب عدم الحاجب عدم المشاركة وعدم البنت الصلبية التي ذكرها عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي يعني يقرر ان هذا أمر حقيقي ويقصد هنا الأخت, الأخت الشقيقة المقصد هنا الأخت الشقيقة قال والأخت في مذهب كل مفتي أي كل عالم بالفرائض يفتيك بأن الأخت الشقيقة لها النصف لكن بشروط أيضا وهي شروط عدمية اولا عدم العاصب لهو أخ شقيق عدم أخ شقيق أو الجد سأنتي نحن نقوله أخ شقيق أخ شقيق عدم العاصب وهو الأب والابن الأب يحجبها والابن يحجبها والجد في خلاف منهم من يقول يعصبها منهم من يقول يحجبها يأتي إن شاء الله بابه إذن عدم العاصب الأخ شقيق عدم الحاجب والابن والأب عدم البنت الصلبية أو بنت ابن لماذا لأنها تنقولها من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصيب لأن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبة وأيضا عدم المشاركة اللي يكون معها أخت شقيقة أخرى وأكثر لأنها تنتقل من الميراث بالنصف إلى الميراث بالثلثين هذا تكتب سليمان لكي تحفظ ومن بعد إلى مكتب يفوتك العلم نحن رأنا عطونا أسبوع ورأنا ننزل بفر الأمور فعل أقل إنسان لرؤوس أقلام لكي يراجع هذا تسجيل يراجع منه إنسان إن شاء الله حتى تسجيلت هذه ولا تفني إنسان على الكتابة قال ما عليك هم ستفين بارد الله الله المستعد طيب بعد ما ذكر الأخت الشقيقة قال وبعدها أي بعد الاخت الشقيقة الأخت التي من الأبي الأخت لأب أيضا لها أن ترث النصف بشروط عدمية اولا عدم العاصب لهو الأخ لأب عدم الحاجب لهو الأب والاب والابن عدم الاخت الصلبيه او بنت ابن عدم بنت الصلبيه وبنت الابن لانها تعصبها يعني نفس الشيء على الاخت الشقيقة نفس الشروط إلا انك تضيف شرط آخر وهو عدم الاخت الشقيقة لأن الاخت لاب ترث مع الاخت الشقيقه السدس تكميله الثلثين بنت الابن إذا وجدت مع الاخت لاب فإن الاخت لاب ترث بالتعصيب لا ترث بالفرض لأنه قلنا الأخوات مع البنات عاصبات وكذلك لو وجدت البنت الصلبية مع الأخت لأب فإنها ترث معها بالتعصيب لا ترثوا بالفرض ثم قال عند انفرادهن وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي ذكر لنا شرط, شرط آخر وهو عدم عدم المعصب لهؤلاء البنات نعم يعني الإناث كما يؤخذ من الضمير البنت الصربية وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب عند انفراضهن عن معصب طبعا وإحنا ذكرنا الشروط التي ذكرناها <تصفيق> نعم ثم ذكر باب ميرث الربع كم ساعة؟ وقتا <تصفيق> I خلاص the state of Israel. We are now察pi at the beach at 34. Hey, we are your father. We are our Mullers. We are. Mind your daughter? Mind your mother? Christy, you will come together with me about your uncle. You can change the teacher about your uncle. Yes. Our uncle,'sём <تصفيق>: لا. لا ما فيش خلاف فيما يخص الام فيما يخص الام لانه يوسف لها لا ما دام هو ابنها فتترتب هذه الاحكام يرثها وترثهم لكن لا يرث من من لعنها ولا من زنى بها ولا هذا الولد شيخو مثلا من قبل ولها ابناء من رجل اول وثاني لها